بسم الله الرحمن الرحيم وين للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظهرون ليوم عظيم يوم يقوم <تصفيق> الناس لرب العالمين كلا முன்னால கல்ல இங்கஃ சிஜ்ஜி ما சிஜி كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمِئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ இன சொ ஜன சொ ஜீ கி தூ கிப கல்ல دراك ما علين كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الادرى لفينعم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم الادرار لفينا عم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك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 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَرَّمَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فَرِحِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ 126. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون 127. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك يَظْهَرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ